يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله واتقوا الله انه الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى فهم مغفرة وأجر عظيم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 وَإِنَّ طائفتان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا تَتَنُوفَ بينهما بَيْنَهُمَا بغت بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى التي الَّتِي تَبْغِي فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ أَمْرِ اللَّهِ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 وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قل لم تُؤْمِنُوا ولكن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إِنَّ الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون